ان ابراهيم كان امه قانتا لله حليفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم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 فعاقبوا موسوعه ما ع ب و ل ن ص ب ر ت م ل ه و خ ي ر ل ل ص ا ب ر ي ن و ا ص ب ر و م ا صبرك إ ل ا ب ا ل ل ل ه و ا تحزن ع ل ي ه م